فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا موسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربَّنَا كشِّف عَنَّا العذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعْلَمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ البطشه الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنْفَرْ قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا عن الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عذت بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون φ' δεια ρββου αν να αυλαι κωμ μογρμον عِبَادِي ليلا إنكم انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون